اقول ل ل عليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل ه هذا فيكم ي وبارك و هدي ن قصاصون ا شكاحة الدعوية ك على أمثال سعيد رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه و ش ا ئ ر أ ص ح ا ب ه و أ ئ م ة العلم والدين و ا ل إ ي م ا ن من بعده من أ ه ل القرى ا ل م ف ض ل ة ومن هو على النهج هديهم هو تقريير قواعد الدين و أ ص و ل ه ا ل ك ل ي ة ي أ م ر و ن بالتوحيد ويقررونه للناس بابا بابا وينهون عن الشرك ويحذرون منه ويفصلون فيه تفصيلا حتى تكون ا ل أ م ة على حذر منه كما أ ن ه م أ ي ض ا لا, لا يدعون ا ل أ م ر بجميع فرائض الدين ا ل ع م ل ي ة ويبينون للناس الحلال والحرام وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي والبدع والمحدثات في الدين وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ ب ي الترغيب والتعجيب ومن هنا نقول إ ن الوعظ ق س م ة قسم على ما سبق من تقرير أ ص و ل الدين وقواعده ا ل ك ل ي ة بالدليل وقد ويكون ق د و في مواعظه م خ ط بهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب ت ذ ك ر بالموت الاستعداد ل ل ج ن ة الحذر من النار ولكن هذا إ ل ى جانب تقعيد القواعد وتقصير ا ل أ ص و ل قليل القسم الثاني من لا يعتنون بتقرير قواعد الدين واصوله ولا ي ح ت م و ن بتوحيد ولا شرك وديدنهم كله أ و ج ل ه هو كما ذكرت في سؤالك قصص و ف ك ه ا ت ومجرد تشويق أ و ترهيب خالي أ و ت ر ه ي ب خالي فهؤلاء قصاصون قصاص وفي ن و أ ش ر ط ت ه م م ض ي ع ة للوقت و م ش غ ل عن طلب العلم الشرعي الذي أ خ ب ر نبينا صلى الله عليه وسلم أ ن ه سبيل ا ل خ ي ر ي ة ا ل ت ا م ة ا ل خ ي ر ي ة التي تتضمن س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة من يرد الله ب خيرا فقط في الدين فهؤلاء يجب على المسلمين أ ن يحذروا ا ش ر ق ه م وكتبهم و أ ن يحذروا منها ل أ ن التلمذ عليهم لا تورث إ ل ا ا ل ج ل ترقي القلوب بدون علم والله سبحانه وتعالى ما أ ث ن ى على الوعظ ثناء مجرد بل أ ث ن ى على العلم و أ ه ل ه شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة واولو العلم قائما بالقسط لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم وقال يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين أ و ت و ا العلم درجات وقال إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لتضع أ ج ن ح ت ه ا لطالب العلم رضا بما صنع و إ ن العالم ليستغفر له من في السماء و ا ل أ ر ض حتى ا ل ح ي ث ا ن في جوف الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ ر ا ف ي التحذير من الوحاف والقصاص واصحاف الفكاهات والقصص والاساليب المشوقه دون استناد إ ل ى علم شرعي يقرر منه و ص و ل الدين وقواعده ا ل ك ل ي ة هؤلاء يحذر منهم ويحذرون منه وليس ي ح ذ و و ل أ ن ه م لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه و أ ص ح ا ب ه و ا ئ م ة التابعين ومن بعدهم